الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنزل مع قارن صني رحمه الله وقد يتقدم الخبر. نحو نحو في الدار زيد وأين زيد؟ وذكرته. لكم في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله ذكر حالين الحالو الحال الأولى حال الجواز ممثل لها في الدار زيد. ففي الدار زيدون فيه معنى جواز تقدم الخبر وقلت لكم أن الضابط هنا ماذا إذا لم يمنع مانع إذا لم يمنع مانع ويتقدم الخبر الآن الحالة الثانية تقدم الخبر وجوب فنكتب عنوان المواضع تقدم الخبر وجوبا اول عنوان الماضي لازم انا قلت تقدم الخبر وجوبا وقلت اذا الخبر وجوبا على المبتدا في في مواضع منها الاول ها اذا كان المبتدا نكره لا مسوغ لها الا تقدم الخبر ويكون الخبر ظرفا او جارا ومجرورا الحاله الثانيه ثانيا اذا كان اذا كان الخبر من اسماء الصدارة وهذا مثال مصنف اين اين زيد اين زيد فنقول اين لماذا نقول على أين اسم استفهام اسم استفهام مبني على الفتح في محل في محله تقدم الخبر وجوبا تقدم الخبر وجوبا فهذا يعني بدون أن تعرف القواعد بما اننا في تقدم الخبر وجوبا فلا بد ان يكون هذا خبرا وهذا مبتدا فنقول اين ضرا اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم مقدم وجوبا في محل رفع خبر مقدم وجوبا وزيد مبتدا مرفوع وهو مقدم وهو مؤخر مؤخر وجوبا واضح هنا اذا تقدم الخبر وجوبا فيجب تاخر المبتدا واضح هذا يستلزم هذا مثاله كذلك ها هم متى نصر الله الجواب ها ها كيف نعرف متى نصر الله قلت لكم الطريقه اعطيتكم طريقه في اعراب اسئله اسماء الاستفهام في الغالب طريقه الغالبيه ها كيف تجيب تجيب تجيب عن السؤال ثم تقابل نصر الله ها قريب كما قال تعالى الا ان نصر الله قريب حتى لا ندخل ان ويخطر على بال الامر نصر الله قريب لان نصر الله ماذا تقابل في السؤال تقابل نصر الله واضح ها ونصر الله قريب هذا خبر مبتدا نصر نصر الله هو مبتدا وقريب خبر اليس كذلك انا اخبرتك بقرب نصر الله نصر الله قريب اين الخبر قريب الان نصر الله تقابل نصر الله في هذه الجمله في جمله الاستفهام ماذا بقي قريب ماذا تقابل في هذه الاستفهام تقابل تقابل متى اذا كيف نعرب متى قريب خبر اذا متى خبر واضح فنقول متى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا واضح متى نصر الله نصر الله قريب نصر الله تقابل نصر الله اذا نصر الله هنا مبتدا مؤخر في السؤال متى نصر الله نصر الله مبتدا نقول نصر مبتدا مرفوع مرفوع الضم ظاهر عليه وهو مضاف والله مضاف مضاف اليه وهنا تقابلها بانها واضح الان مفهوم هذه الطريقه هذه في الغالب واضح إذن متى اسم استفهام وعرفنا ان اسماء الاستفهام لها لها صداره اذا متى هي خبر لكن بما انها من اسماء الصداره مما يجب ان يصدر وأن يبدا به ماذا تقدم الخبر مع كونها خبر والاصل في الاخبار ان يؤخر والاصل في الاخبار ان تؤخرا واضح فتاخر الخبر لانه هنا عفوا تقدم الخبر لانه من اسماء الصداره كما هنا اين زيد واضح اذا هذا الموضع الثاني هذا الموضع الثاني ان يكون الخبر من اسماء الصداره فإذا كان الخبر بالسلامة الله إذا كان الخبر من أسماء صدارتي ماذا؟ تعين تقدمه تعين تقدمه متى نصر الله؟ نصر الله قريب فنقول متى اسم استفهام؟ رفع خبر قدم نوجه الموضع الثالث من يذكر من الموضع الثالث؟ من تحضيركم موضع الثالث؟ آه. كيف نقول ها اذا ها اذا كان المبتدا مشتق على اشتمالا على ضمير يعود على ضمير يعود على ها على أكمل الدين ضابطك على شيء في الخبر واضح ها كيف مضى كيف فلن يكون المبتدا مضافا الى الخبر نعم ان يكون المبتدا مشتملا مشتمل على ضمير يعود على شيء من الخبر هو نعم الشارح ماذا قال او المحقق ماذا قال ان يكون المبتدا مضافا الى ضمير يعود على شيء في الخبر واذا كان المبتدا مضافا الى ضمير فالمبتدا مشتمل مشتمل على ضمير يعود على الخبر تعني الضابط هو هو ومثاله للمسجد امامه in في المسجد the king of his now where is the beginning and where is the problem in the mosque what is the problem إذا كان المبتدا إذا الإمامه مبتدا يجتمل على ضمير أين الضمير؟ الها واضح هذه الها تعود على من؟ على شيء في الخبر الخبر كله هذا الجار المزروح مع المتعلق عند بعض العلماء كائن في المسجد إمامه أو استقر في المسجد إمامه مستقر في المسجد إمامه إذن الضمير يعود على المسجد ليس على كل خبر يعود على شيء من الخبر بل على المسجد فهنا لا بد أن يتقدم الخبر لكن لماذا لماذا لو أخرنا خبر فقلنا إمامه في المسجد ما المانع هنا تغيير المعنى المعنى لا يتغير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 الآن ساشرحه أكثر لأننا نحتاج إلى هذه المسألة جدا كثيرا جدا حتى في الحال في في كثير من المسائل النحو نحتاج إليها تابعوا معي عندنا جملة اسمية وجملة فعليه عندنا في الجملة الفعلية الفاعل والمفعول به طبعا الفعل واضح وعندنا في الجمل الاسميه المبتدا و... والخبر واضح الان عندنا شيء يسمى الرتبه وعندنا شيء يسمى اللفظ انت لفظ فالاصل في المبتدا ان رتبته هي الاولى هو الاول متقدم في الرتبه والخبر متاخر في الرتبه واضح والفاعل متقدم في الرتبة والمفعول متأخر في الرتبة هذا الأصل أن يكون المبتدا هو الأول وأن يكون الخبر هو الثاني وأن يكون الفاعل هو الأول وأن يكون المفعول هو الثاني هذا أصله ماذا؟ بناء الجملة العربية سواء كانت اسمية أم, أم فعليه جميل الآن أحياناً, احيانا احيانا هذا في الترتيب الأصلي احيانا في التلفظ حينما ننطق الجملة نبدا بالثاني ثم نليه الاول فمثلا هنا بدا فعل وفعل فعله اكل زيد تفاحه هذه مبنيه على ترتيب الاصل لكن احيانا نقول اكل تفاحه زيد اليس كذلك ففي هذا المثال اكل امم اكل تفاحه زيد لأن تفاحة لو قلنا عنها لو أردنا أن نشرحها من حيث مكانها ولفظها يعني من حيث رتبتها ولفظها ماذا نقول؟ تفاحة هي ماذا؟ نفعول به هي متاخره رتبة متقدمة لفظا نتقن بها قبل قبل الفعل اكل تفاحة زيد فنقول عن تفاحة أردنا تعبير آخر مفعول به الآخر لكن نقول عنها م... نقول عنه متقدم هذا مفعول به هذا مفعول به متقدم لفظا و... لفظا وإن رتبته التأخر الثاني هو الأصل أن يأتي بعد بعد الفعل فنأخم متقدم لفظا متأخر رتبة واضح مفهوم ونقول عن زيد في هذا المثال نقول متقدم رتبة لأنه من أصل يكون هو الأول متاخر لفظا واضح؟ هل من الآن؟ هم؟ إذن المفعول هنا نقول عن هذه الكلمة متقدم لفظا متاخر رتبة والفاعل نقول عنه متقدم رتبة متاخر لفظا لاحظوا جيدا ضربا زيد غلامه ضربا زيد غلامه هذه الهاء في غلامه تعود على من على على زيد. ذكر زيد من قبل او لا ذكر زيد هذا متقدم رتبه متقدم لفظا وغلامه متاخر رتبه متأخر لفظا هذا الاصل كلام لو قلنا لاحظوا جيدا ضرب غلامه من زيد واضح ها هذه الهاء هنا تعود على من على على زيد واضح مع ان الهاء تعود على من ضرب غلامه تعود على من على شيء متاخر اليس كذلك لم يأتي بعد لم يأتي بعد مرجعه هذا مرجع الضمير يعود عليه مرجعه يرجع اليه لم يذكر زيد الا فيما بعد مع ان الضمير يعود اليه مع هذا يصح هذا الكلام عربيته لماذا لان ما كان زيد في الاصل هو هنا المفروض فاذا ماذا نقول هنا عن غلام او دعونا من غن عن زيد ماذا نقول عنه هو فاعل ماذا نقول عنه متاخر لفظا تاخر في اللفظ متقدم رتبه متقدم رتبه مفهوم؟ إذا زيد متأخر فالرض متقدم فرض بما أنه متقدم يعني فيه تقدم واضح؟ فيه متقدم يكفي يكفي أن يرجع إليه اليه الضمير مع أنه ذكر متاخرا لكن هنا مكانه واضح؟ فيه صح هذا الكلام عربي أم على قلوب؟ أقفالها أقفالها الهاء تعود على من؟ على قلوب مع أن القلوب ما في متاخره في الرتبة تقدمت لفظاً وهذا هنا العكس الآن الممنوع الممنوع في العربية أن يعود الضمير على ماذا على متاخر رتبة ولا فظن هذا هو الممنوع يمتنع في العربية يمتنع في العربية أن يرجع الضمير على شيء متاخر في الرتبة ومتأخر في في التلف الأصل فله متقدم في الرتبة ولا متقدم في اللفظ أما في معاد هذه الحالة فيجوز أن يرجع إليها أن يرجع إليها الضمير وهذا قول جمهور نحات ماذا بناء على ما سمع من كلام العرب يمتنع أن يرجع الضمير وهذه قاعدة. يمتنع أن يرجع الضمير أو أن يعود الضمير على متاخر في رتبه ومتاخر في اللفظ يعني متاخر رتبه ولافظ مثاله هنا في هذا ضرب زيد غلامه في جمله فعيه ثم ناتي للجمله الاسميه ها متاخر في الرتبه ومتاخر في اللفظ من المفعول به مفعول به هو متاخر في الرتبه ومتاخر ذي الله ضرب تبيه جيده ضرب مم. ضرب غلامه زيدا هذا الضمير هنا في ضرب غلامه في غلامه يعود على من على زيد زيد هنا متاخر في الرتبه او لا متاخر في الرتبه متاخر في اللفظ أو لا متاخر في اللفظ هذا يمتنع في اللغه العربيه يمتنع ان تقول ضرب غلامه زيدا لماذا لان السامعه بمجرد طبعا هذا يكون في لحظات في ثواني وفي اقل من ذلك يعني بمجرد ان سمع الها الهاء الها؟ على ما تعود لم يذكر لا لا, لا لا رتبه له من قبل لانه حينما يقول ضرب مثلا في المثال الاول ضرب غلامه زيد هو يعلم ان هناك بعد الفعل فاعل لكل فعل فاعل فاعل ظهر وإلا فهو ضامن السطر يعني لا بد من الفاعل لكل فعل فاعل, فاعل فهنا الهاء أين مرجعها غير موجود لا غير سابق ولكن ماذا سيأتي فهذا تشويش للذهن هذا يمتعى العرب والعرب ماذا لسان عربي مبين ليس فيه يعني هذا التشويش فهذا لهذا امتنع عن يعود الضامير على متأخر في الرتبة وعلى متأخر في في اللفظ وقال بعض المحققين إلا في سبعة مسائل يجوز أن يرجع فيها الضمير على متأخر في الرتبة وعلى متأخر في في اللفظ واضح في سبعة مسائل ليس محلها الآن لكن في عموما وفي الغالب يمتنع أن يعود الضمير على متأخر في الرتبة متاخر في اللفظ عرفنا معنى الرتبة معنى معنى الرتبة هي الموضع الأصلي للكلمة. يعني للفاعل او المفعول به او للمبتدا او للخبر هذه اربعه فهنا غلامه هو الفاعل وقد كان ثم اتصل بالفاعل لماذا ضمير وهذا الضمير يعود على على على المفعول به لكن المفعول به ما تاخر في الرتب و تاخر في الذكر حتى لو قلنا ضرب زيدا غلامه لصح هذا ضرب زيدا غلامه صح لان اله عالت على متقدم في اللفظ ولو كان متاخرا في الرطبة. نأتي الآن لجميع الاسمية وهي محل كنابل عندنا مبتدأ وعندنا خبر الآن أم على قلوب أقفالها أم مثال قوله تعالى أم على قلوب أقفالها على خفجر قلوب مجروم بعلم واضح وهذا هو الخبر طبعا مع ما من التفصيل مع ما من التفصيل ان المتعلق هو هو الخبر اقتلها اتصل بالفعل بالمبتدا ماذا اينه ضمير ها تعود على من على القلوب الخبر على قلوب الخبر متقدم في الردف لا ها لفظا احسن متقدم لفظا نطقنا به هو الاول وهو متاخر في رتبه متاخر رتبه واضح الان هذه المساله هنا قال العلماء يجب ان يتقدم الخبر يعني لا بد ان نبدا بالخبر لا يصح ان نقول اقفالها على قلوب لو قلنا في غير القران اقفالها على قلوب هذا الضمير يعود على من على قلوب أين القلوب متاخره في الرتبه ومتاخره في اللذ وهذا ممنوع واضح وهذا ممنوع إذا بما أنه ممنوع بما أنه ممنوع تقدم الخبر هنا واجب واضح الآن لأن تأخره يؤدي إلى شيء ممنوع فلا بد ويجب أن يتقدم الخبر واضح المساله اذا في هذه المسألة يجب ان يتقدم الخبر هنا لماذا لان المبتدا اشتمل على شيء يعود على الخبر اشتمل على ضمير وعود الضمير على الخبر نحن نعلم ان الخبر متاخر في في الرتبه فلو أخرناه في اللفظ كذلك لم تنع لم تنع هذا الرجوع وبالتالي يجب ان نقدم الخبر هنا فنقول ام على قلوب فانها مثال في الدار صاحبها. في الدار صاحبها. آه. في الدار صاحبها. أو في البيت صاحبه. الآن هذه لها تعود على على شيء في الخبر هو الدار. لو اخرنا فقلنا صاحبها في الدار. أنها تعود على ما؟ على متاخر في الرتبه ومتأخر في لفظه هذا وهذا ممنوع وهذا ممتنع من اين جاءنا المنع قياسا على كلام على كلام العرب واضحنا هنا فلا بد ان يتقدم الخبر هنا لماذا لان المبتدا اشمل على ضمير يعاد على شيء في الخبر واضح المساله قضيه الرتبه واللفظ رتبه الكلمه ولفظها أو تلفظ بها الرتبة يعني مبتدى له رتبته أن يكون الأول والخبر له رتبته أن يكون الثاني والفاعل له رتبته أن يكون هو الأول والمفعول به له رتبته أن يكون هو هو الثاني يعني بعدا بعد الفعل الفاء الفعل علاقة له بهذا ال تقع لأنه الفعل مستقل عن عن الفاعل المفعول به في قضية ماذا عود الظامير يعني الظامير سيعود إما على الفاعل أو على المفعول أي واضح هذه الحال الثالثة، الحالة الرابعة لم يُصلحها مصنيف رحمه الله، ولا المحقق رحمه الله. ما هي الحالة الرابعة؟ حالة الرابعة من جاء بين. يتقدم الخبر عن المتذاع في أربع حالات. حالة الأولى أن يكون المتذاع مناكلة لا مسويق له، إذا يتقدم الخبر وأن يكون الخبر ضرفا أو جرا هو مطلوب. حالة الثانية أن يكون الخبر من أسماعي. الصدارة الحاله الرابعه الثالثه أن يشتمل على المبتدا وعلى ضمير يعود على شيء في الخبر الحاله الرابعه ان يكون الخبر نرد محصوراً, محصورا ان يكون الخبر محصورا أن يكون الخبر محصورا يقول بمالك وخبر المحصور يقدم ولكن كمالنا إلا اتباع هذا يعني يجب هذا يتقدم الخبر إذا كان محصورا هذا كان في هذا الحصل يعني فيه شيء من, فيه شيء من الكلام مثاله أنت مع الخطيب على هذا رزقك الله هذا إن شاء الله ما الخطيب إلا؟ عليون الا علي ها ما الخطيب الا علي نضيف الف هنا او لا نضيف ها ما الخطيب الا علي الشده في الكلمه لابد منها واذا ذكرت الشده لابد من وضعي الحركه يعني يجب وضع الحركه فقط الشده في رسم الاملاء المعاصر يجب وضع الحركة فوق الشدة إذا وضعت لا توضع الشدة فوق الحرف دون دون حركة هذا خطأ ما هذا فائدة إذا من الخطيب إلا علي أين المثنوي الخبر الخطيب خبر وعلي مبتدا أحسن الخطيب خبر ومبتدا وعلي ها مبتدا لا بكم ها العكس كيف العكس زيد من عنده اشكال صاحب المثال اين هو من اين جئتنا بهذا المثال ها من من تفكيرك <تصفيق> لو بدون حصر بدون حصر الان اين المحصور اين المحصور ها الخطيب او علي ها كيف اثنين واحد منهم الا ها علي وهو محصور علي وهو محصور <تصفيق> ها انما انظر ان هذا المثال لو حصرناه بانما ماذا نقول ها انما انما, إنما <تصفيق> لا خطا انما علي الخطيب إنما علي الخطيب قاعدة المحصور بانما يأتي في آخر الكلام والمحصور بإلا بما وإلا أو لا وإلا يأتي بعد حرف النفي واضح؟ المحصور في هذا الأسلوب بما وإلا أو لا وإلا هو ماذا؟ هو الذي يأتي بعد حرف النفي يعني يتوسط يتوسط أداة الحصر انظر ما إلا أين الحصر؟ بين النفي والاثبات واضح النفي والاثبات فهم ان ما محمد الا رسول اين حصلنا في الرساله او في محمد او في محمد صلى الله عليه وسلم في محمد نعم محمد محصور حصر في في الرساله واضح يعني ليس شاعرا وليس كاتبا واضح وَإِنَّمَا عَلِيٌّ يُنْزَيْهِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ من هم المحصورون؟ العُلَمَاء آخر كلم إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ فهم مَا الْخَطِيبُ إِلَّا إِلَى عَلَيْهِ فهنا الخطيب هو المحصور وتقدم علي والأولى لو مثال في إشكال لماذا سأعطيكم احسن تفهم لماذا لان علي معرفه والخطيب معرفه واضح واذا كان الاول معرفه والثاني معرفه ولا ولا توجد قرينه تفصل الاول عن الثاني فيجب ان يكون الاول هو المبتدا والثاني هو الخبر وخبرا والاصل في الاخبار ان تؤخر وجوزوا التقديم إذا ذرى فمنحوا حين يستوي الجزآني عرفا يعني معرفة أو نكرا عادي يبين يعني إذا كان هذا نكرة وهذا نكرة ولا يعني ولا توجد قارينة تبين أن الأول هو الخبر أو أن الأول هو مزداء فيجب أن يكون الأول هو المبتدا وأن يكون الثاني هو الخبر هنا هذا معرفة هذا معرفة لهذا لو قلت هذا ما خطيب إلا يزول الاشكال فنقول خطيب خبر مقدم لانه محصور هون كما قال ابن مالك وكما لنا ما لنا الا اتباع احمد واضح ما كائن لنا ما كائن لنا الا اتباع هذا مبتدا هذا مبتدا وهذا خبر مقدم وجوبا تنقل لنا جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا مقدم وجوبا واتباه هو, هو المتدر اتباع أحمد ماذا كائن لنا كان وقال ليس لنا إلا أن نتبع محمد صلصر ما خطيب إلا علي حصلت الخطابة في علي حصلت الخطابة في علي ما خطيب إلا علي ومعنى هذا أنه لا يوجد خطيب إلا علي وهذا الحصر ليس حقيقي. وإنما اضافي لبيان المبالغة في خطابة علي ولو قلنا ما علي إلا خطيب فحصلنا علي في ماذا؟ في الخطابة يعني ليس كذا أو كذا أو كذا إلا أنه ماذا؟ ما إلا أنه خطيب لهذا أسلوب الحصر وقاعدة سواء في الفاعل والمفعول به أو في المفتدى والخبر المحصور يجب أن يتقدم دائما سواء في جملة فعية أو في جملة الإسمية المحصور يجب أن يقدم إذا كان المحصور مفعولا به فيجب يجب أن يكون هو الأول ما ضرب عليا إلا زيد. هنا الخبر ماذا المفعول به مقدم مقدم واضح؟ المحصور دائما يجب أن يتقدم اذا هذه اربع حالات او اربع احوال يجب ان يتقدم فيها الخبر وفي باقيها التقدم جائز والله اعلم قال المصنف رحمه الله وقد قد يحذف وقد يحل واذا هناك وقد يحذف كل من المبتدا و... والخبر قد يحذف كل من... اذا قوله قد يحذف معناه ان الاصل فيهما الذكر الاصل في المبتدا والخبر ان ان يذكر وهذه هذه بالقواعد وضوابط هذه اصول الاصل في الكلام الذكر والحذف فرع فرع العلم الاصل في الكلام التقديم والتأخير فرع فرع عنه. إذا الأصل في المبتدا ان أنه هكذا زيد قائم. والأصل في المبتدا أن يكون معرفة. والتنكير فيه فرع عنه. والأصل في الخبر أن يكون نكرة. والتعريف فيه ماذا فرع فرع عنه. الآن زيد قائم. هذا زيد على أصلي. في التعريف فهو معرفه وفي التقديم فهو مقدم. وفي الذكر فهو مذكور. وقائم على اصله في التنكير وفي التاخير وفي وهو كذلك في في الذكر واضح هذه جملة كلها على على اصلها قد يتقدم الخبر وقد مضى بيانه قد يحذف كل من المبتدا والخبر هو لم يتحدث عن عن عن تقدم المبتدا وان كان لابد احيانا يجب ان يتقدم ان يتقدم المبتدا هو تقدم عن ماذا عن تقدم أن تقدم الخبر لكن احيانا يجب ان يكون المبتدا هو الاول تفهم اذا كان مثل ذا كان المبتدا له صداره المبتدا اذا كانت له صداره يجب ان يتقدم ولا عبد مؤمن فهنا لا عبد ماذا متقدم وجوبا لماذا لانه اتصلت به اللام واللام لها واللام لها الصداره اذا كان الخبر جمله فعليه زيد قام فهنا المبتدا مقدم وجوبا لا يجوز ان تقول قام زيد لانك لو قلت قام زيد تغير الامر سلام هذه جمله جمله فعليه اذا كان المبتدا محصور يجب ان يتقدم المبتدا هذه لم يتطلق لم يذكر المصنف ونحن على على نهجه سائرون حتى ياتي مثلا اخر ونتحدث فيه عن هذا عن هذا الكلام ربما اكتفى بتقدم المبتدا عن تقدم الخبر على المبتدا الان في الحذف ذكر قد يحذف كل من المبتدا والخبر يحذف هذا المبتدا ويحذف هذا الخبر والاصل ماذا جواز حذف كل من المبتدا والخبر إذا دل عليه اذا دل عليه دليل اما إذا لم يدل الدليل على الحذف فلا يجوز الحذف هذا القاعده العام يجوز الحذف كل من المبتدا والخبر اذا دل الدليل على ذلك من لو قلت مثلا كيف زيد آه. كيف زيد فتقول ماذا مريض مباشره مريض الان تقدير الكلام ماذا زيد مريض اين المبتدا نحذر لماذا حذف دل عليه الكلام في المقال وفي جواب كيف زيد قل دنيء فزيد استغني عنه اذ اذ عرفت اننا عرفناه في السؤال كيف زيد تقول ماذا مريض او صحيح أو مسافر اين زي... لماذا لم تقل زيد المسافر أو زيد المريض استغنيت بالذكر عن عن ذكره من قبل واضح وكلها دائم و وظلها اي وظلها كذلك واضح الان فحذف هنا الخبر است... كيف اكتفاء بما بذكره بذكره من قبل فإذا دل الدليل على جواز الحذف حذف وهذا ماذا؟ يسمى الاقتصاد في الكلام سين يختصر إن دلنا هنا عند أنت تعرف أن نتحدث عن زيد فلا داعي أن زيد المريضون زيد صحيح وكذا الى غير في كل مرة لا هذا الأصل إذن الأصل الجواز الحذف إذا دل هذا القاعدة القاعدة العامة والآن لديك شيء من التفصيل اولا عندنا مبتدا وعندنا خبر فعندنا حذف للمبتدا وحذف للخبر طيب الحذف اما ان يكون جائزا واما ان يكون واجبا اما ان يكون جائزا واما ان يكون واجبا وهذا الجواز وهذا الوجوب في الحذف ماذا واقع على كل من المبتدا والخبر فقد يحذف المبتدا جوازا وقد يحذف وجوبا كذلك الخبر قد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا مفهوم أنا عرفنا اذا عندنا اربع اربع حالات فنقول حذف المبتدا نقول يحذف المبتدا جوازا كذا وكذا ويحذف المبتدا وجوبا كذا وكذا ويحذف الخبر جوازا كذا وكذا ويحذف الخبر وجوبا كذا وكذا لكن عندنا الحذف الجائز في المبتدا والخبر مشترك بينهما في الضابط كل من حذف المبتدا والخبر اذا كان جائزا هو ماذا ضابط واحد وهو ضابط يحتاج الى فهم فقط يعني لا نق... لا يمكن ان نقول انه ضابط يعني ليس دقيقا وانما يحتاج الى فهم الطالب يقولون يحذف كل من المبتدا والخبر اذا دل الدليل على ذلك إذا دل الدليل على ذلك ولم يكن الحذف واجبا هذا اصل هذا ضابط حذف كل من المبتدا والخبر ماذا جوازا يحذف كل من المبتدا والخبر جوازا اذا دل الدليل على ذلك لابد من الدليل ولم يكن الحذف من الحالات الواجبه التي سياتي سياتي ذكرها مفهوم ماذا قال المصنف رحمه الله اذا هذا الضابط أول احنا عرفناه يحذف نكتبه معنا يحذف كل من المبتدا والخبر جوازا اذا دل الدليل على ذلك ولم يكن واجبا ماذا قال المصنف وقد يحذف سلام قوم إذا ضربنا المثال سلام قوم منكرون ومثال آخر فقط ذكر مثال واحد فقط هذا سلام قوم منكرون فيها حذف المبتدأ والخبر جوازا واضح اجتمع في هذه الآية حذف كل من المبتدأ والخبر جوازا الأول أبدأ سلام هل اتاك حديث ضيف ابراهيم اي ذخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام طبعا من الضوابط التي تذكر في حذفهم أن ان يكون بعد بعد القول ان يكون بعد بعد القول سلام قوم منكر عفوا ليس بعد هذا بحث الخبر قاعدة دعونا منه. إذن ما ذكرته قبل قليل دعونا منه حتى أضبطه. الآن سلام قوم منكر. سلام كيف نعربها أو نعربها؟ ولا حسينا لها. ها مبتدا. أحسن سلام. لنقول نقول سلام مبتدا. مرفوع ورفعه ها الضمه واضح أيضا خبر حاول أن تستحضر المعاني التي ذكرتها لكم في معرفة المبتدا والخبر الخبر مجهول يحصل لك المبتدا معرفة هم المبتدا معرفة والمبتدأ محكوم والخبر محكوم العاء على... الخبر حكم والمبتدا محكم عليه المبتدا موصوف والخبر صفه اي كالصفه سلام قوم منكرون اين الخبر اين هي محذوف الخبر محذوف أحسن الخبر محذوف سلام عليكم فهم سلام كائن او حاصل أو ملقا أو موجود واضح الان عليكم إذن نقول والخبر محذوف هذه نتركه يعني جوازا أو وجوبا محذوف, محذوف ها؟ تقديره ها؟ عليكم تقديره عليكم How سلام you السلام عليكم السلام upon عليكم Peace be upon الله Peace على على you. And the mercy of Allah is upon you. That جائز the mercy of Allah is upon you. ها لا هذه جمله مستقله عن هذه نعم ما سبق من الكلام ها فقالوا سلاما قال سلام جواب على على السلام الاول واضح الان رد للسلام فدل عليه ما سبق من الكلام اذا فنقول محذوف جوازا هاكو جوازا او من محل اعراب او من ها كيف نعلم قومه مبتدا ثاني ما شاء الله قلت لكم ولا حسن مبتدا ثان. ها. الان المبتدا اين خبره هم اين جمله ما عندنا جمله عندنا جملتان هذه وهذه قوم المنكرون رجل منكر هذا خبر او صفه انتبهوا اذا كانت عندنا نكره لعل هذا موجود في كندا بهشام في السرح النكره طلبها للوصف طلب حثيث اكثر من طلبها للخبر واضح لهذا يمتنع ان نبدا بالنكره ثم ياتي بالخبر ها رجل في الدار رجل النكره يعني تحتاج الى الوصف لا تحتاج الى الخبر وبالتالي إذا عطيت لها لها كلمة ويقال لها اجعلها وصفا أو خبر ماذا تجعلها؟ تجعلها وصفا لأن تريد أن تزيل الإنكار عنها. وهذا فرجل قلنا لها في الدار وهذا فتقول أن سأجعلها صفة. قلنا لها إذن لا بد أن نبدأ بالخبر ثم نجعلك كثانية حتى ماذا تستغني بها عن عن الصفة؟ فأنا أقول لها ماذا في الدار رجل؟ مفهوم؟ لأن طلب النكره إلى الوصف طلب حثيث وشديد أكثر من طلبها للخبر لماذا؟ لأن أصلا تذهب إلى المحكمة تريد أن تسمع حكما هو الخبر حكما حكمة على مجهول على منكر على شيء غير معروف ماذا يفيدك؟ لا يفيدك شيئا يعني تحتاج إلى أن تعرف المتهم ثم تعرف حكمة حكمه فيه لو قيل لك حكمت المحكمة على علامة استفهام على مجهول بالمؤبد أو بكذا وكذا ما استفدت شيء لو قيل لكن لك فلان حكمت عليه المحكم بكذا وكذا يعني إما أن تفرح وإما أن تحزن وإما ان تز... يعني يفيدك ذلك الخبر ليس كذلك فكذلك النكر تحتاج إلى الخبر تحتاج إلى ماذا عفوا تحتاج إلى الوصف لأن الوصف يزيل عنها الإبهام فيعرفها أو على الأقل يقلل من ذلك الإبهام الذي الموجود فيها وبالتالي لا يجوز ان نبدأ بالنكره حتى إلا إذا كان عندها مصور وسيتأتي هذه المسألة في سلام لأنها نكره مع انها نكره قلنا ماذا؟ مبتدا فجاز الابتداء بها لابد أن يكون هناك مصور يزيل عنها لسنا نرجع إليه لأن المسألة مضت معنا قوم من منكرون خبر مقدم ومنكرون مبتدا مؤخر نعم احسنت المبتدا هنا محذوف هنا ماذا محذوف الخبر هنا ماذا المبتدا محذوف قبل قليل لو ركز بعضكم قلت لكم هذه الايه فيها الحذفان فيها حذف المبتدا وحذف الخبر تحدثنا عن حذف الخبر فماذا بقي حذف المبتدا فبالبديهيات ماذا تقول بما أن حذف الخبر مضى معنا فلا شك أن فيها حذف المبتدى فتقول مبتدا محذوف هكذا قل له فقط وهي مقبولة الان فهنا المبتدا محذوف سلام أنتم قوم المنكرون منفور لماذا حذف المبتدا هنا لماذا جز حذفه مم. لأنه يخاطبه ماذا لأنه يخاطبهم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إذن هو ماذا ال ال الواقع أمامك قال يحدث منهم أمامه قال لهم أنتم قوم منكرون فاستغني بأنتم قوم منكرون فجاز حذف المبتدى فنقول قوم خبر أليس كذلك يعني أليس خبر في المعنى حكم عليهم بالنكار أليس كذلك وهم أمانه حاضرون مشاهدون معروفون يعني معروفون من حيث الجملة وإلا هنا ماذا عنده ماذا عنده نكارة فقال قوم منكر أي أنتم قوم صفتكم النكارة واضح فمنكرون صفة لقوم واضح قوم لأن فيها معنى الجمع منكرون فهذا مرفوع رفعه ماذا النون الواو لأنه جمع are common reasons for فنقول هنا say, Theety مرفوع here, meaning, hap may not عليكم وقوم خبر مرفوع نعم service with city comprehends such for widens, a هذه service of الجائز a lobby of جواز لماذا جاز الابتداء بالسلام a king made the Lazadsaskan din, a bipartisan service with city, a ولا يجوز ولا يجوز أن يبتدع بالنكرة ما لم تفد لا بد من الافاده ولا يجوز الابتداء بالنكره لكن هنا نكره ما المصور قلنا إلا إذا عمت أو خصت هل هنا تعميم أو تخصيص المصور نعم أين هو السلام عليكم هم مضافنا ها لا هم يقولون هذا جاء في معرض الدعاء في معرض في معرض الدعاء سلام هذا دعاء واضح والدعاء يكون على ها ذكروا انه من مسوغات ابتداء بالنكره ويل لكل همزه الملد ويل للمشركين للمطففين للمكذبين وويل دعاء ف فقالوا من المخصصات أنه أنه دعاء أنه أنه دعاء أنتم هنا معرف أنتم مذكور محذوظ كم باقي من الوقت كم خمس دقائق إذن لا ندخل في الحدث الواجب نوضح ندخل, ندخل في هذا الواجب نسأل الله أن يوفقنا من يحب يرضى سبحانك اللهم وبحمدك كلنا نحيا استغفرك واتوب في الاسبوع القادم ندخل في حذف المتذاع الواجب وحذف الخبر الواجب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته